أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَالزَّادُ تِسْعَةَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا